مع شري بتسهل وبسلم بالساهل انا خاطي واستاهل اكتر من كده احزن لكن يا يسوع ندمان علمني عملت زمن جايلك تايب عشمان في صلاة ابونا سمعان مع شري باتساهل وبسلم بالساهل أنا خاطي واستاهل اكتر من كده حزن لكن يا يسوع نجمال على اللي عملت زمن جاي لك تايب عشمن في صلاة ابونا سمعان قلبي بدا معي غسلت وغفر لي اللي عملته واللي غلط وقلته وسامحني على الافكار الدنسة الشريرة رشه حسد او غيره اي واسنوب كثيره بعترف ان انا غلطت مد لي بناديك يا سوا مستنجد بك قربني اكتر ليك انا راجع ليك علشان يا إلهي لي وحشه دنيه تياسيه وحشه اصلي عيشها بدونك وعشان كده انا تعبان مع شر بتساهل وبسلم بالساهل انا خاطي واستاهل اكتر من كده حزن لكن يا يسوع Salat e Bune جاي وجايب خطايا جايب كما ويايا يا صلاة سكن الألة يا الراهب السهران سمعان لا ميمي داب صلوات وحميني أنا خايف خبيني حسس قلبي بأمان ساعدني اعيش زي كان العالم يغري فيدس بإيمان عليه ويقول أنا عندي من ينقل حتى الجبل وبيدين احتمل يا يسوع أنا مثل وهعش لك زي كمان مع شري باتساهل وبسلم بالساهل انا خاطي واستاهل اكتر من كده حزن لكن يا يسوع نبمال على اللي عملت زمان جايلك تايب عشمان في صلاة ابوه My shore is at the beach, and on the beach Solo te une semae